وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَوْحًا مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا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 أو لم يكفروا بما أُوتِي موسى من قبل؟ قالوا سحرا نتظاهر و قالوا إن بكل كافر قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أتبعه إن كن